فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار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 122. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلام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 يطوفون بينها وبين حمي من آن فبأي آل ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آل ربك تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء 122. ومن دونهما جنتان 123. فبأي آلاء ربكما تكذبان 124. فبأي آلاء 119. فيهما عينان الضاختان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. فيهما فاكهة ونخل ورمان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهم خيرات حسان فبأجاء لربك ما تكذبان حورم قصورات في الخيام فبأجاء لربك ما تكذبان لم يقمثهم ان سن قبله ولا جان فباي ا لا ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فباي ا ما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام.